وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا اترفوها إلا قال Hvala <todic> وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا نحن قسمنا بي انتور فيك <تصفيق> slippon you one